بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاك متكاثر الهاك حتى لزوم المقابل حتى المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لم تعلمون علما يبين كلا لم لا الجحيم لا ترون ثم لترغنها عين اليتيم ثم لترغنها عين اليتيم ثم لتسألن يبهن عن نعيم ثم لتر